الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرش للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أيها